كانوا مسلمين، ذرهم يأكلون ويتمتعون ويلههم لمل، فسوف يعلمون. من أمة نجلها وما يستاخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون بالملائكة إن كنت من الصادقين ما تنزل الملائكة تَنْتُوْ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الولين وما ياتيهم إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلتتن ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ يَنَّاهِلِنَا نَاظِرِين وَحَافِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيم لاَ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَأَلْقَى مُدَدَنَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَمْشَاهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأن زلنا من السماء ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستخرين وإن ربك هو يحشر وَلَقَدْ علييم ولقد خلقنا للانسان من صال من حميم مسنون من قبل من است و قال ربك للملاکت این نی خالق بشرا إن مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لمكن لأسجد لبشر خلقته من خلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما ان لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَوِيًا إِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ها زا خراق علي مستقیم این عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وان ولموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسور في جنات وعيون أدخلوها بسلامنا صغر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب لليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم ودخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم الا ابشروتموني على ام ما الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من الرحمة ربه إلا الضالون قَالَ فَمَا خَطَبَ My لا صادقون فسر بي بقطع من الليل واتبع دبارا ولا يلتفت من إليه ذلك لم رأن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء ك عن العالمين. قال نعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأم قون الظالمين، فأنتقمنا منهم وإنهم آل بإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأَنَّىٰ الصيحة مصبحين فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هوا الخلاق العليم ولقد سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا وَلَا تحزن عليهم وخفض جناحك للمؤمنين وقل إن يا أن المبين ذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون لا تَكُن مُّرْءَ أَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ خَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ